119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد 119. لما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين